بسم الله الرحمن الرحيم الم تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 كما أتمها على ابويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 إِنَّ أَبَا نَالَ فِي ظَلَالِ مُدِينٍ أَقُتُلُ يُوسُفَ أَوِّطَ رَحُوهُ أَرْضٍ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ قَالَ قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا ان يسجن أو عذاب أليم قال هي رودتني عن نفسي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 فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل وَاحِدَةٍ منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله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 ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا له حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أرى أعصر خمرا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 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم, سميتموها أنتم وأباؤكم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 يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلني ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جَاءَهُ وَسُلْ قَال ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّاتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ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 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ عَلَيْنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ أكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِيَ لَا تَدُخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا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 Słyszeliśmy, że nie ma miejsca, tylko znajdujemy się w ابنك سرق وما شهدنا إلا بما وَمَا وما كنا للغيب وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون.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 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ لَتَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه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 وما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضلالك القديم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 وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أدر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من ايات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون افآمِنُونَ أَم تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ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 حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين